النشرة الإخبارية يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا فحارب ما تشاء فنحن جند لهذا الدين منطق الزناد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت التاسع والعشرين من شعبان لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين. عشرة هلكة من الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو مقتل سبعة من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار وهلاك قيادي لإحدى العشائر الموالية للحكومة الباكستانية المرتدة في بيشاور البداية من ولاية غرب إفريقيا هلاك عشرة عناصر من الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في برنو بتوفيق الله ومنه صال عدد من جنود الخلافة على ثكنة يتمركز فيها عناصر من الجيش النيجيري المرتد ببلدة مامري بمنطقة برنو واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك عشرة عناصر واغتنام آلية الرباعية الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد والمنه ننتقل إلى ولاية خراسان مقتل سبعة من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار وهلاك قيادي لإحدى العشائر الموالية للحكومة الباكستانية المرتدة في بيشاور بتوفيق الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوتين ناسفتين على عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة بمنطقة دامان ببهلود في ننجرهار أول أمس ما أدى لهلاك سبعة وإصابة آخرين ولله الحمد على توفيقه وعلى صعيد متصل تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوة ناسفة على قيادي لإحدى العشائر الموالية للحكومة الباكستانية المرتدة المدعو عمر سيد أول أمس ما أدى لهلاكه بمنطقة مومنج إجنسي في بيشاور بباكستان ولله الحمد وإلى ولاية العراق من كركوك بفضل الله تعالى تم استهداف منزل مختار قرية لطيفية شرق الرياض بعبوة ناسفة أمس ما أدى إلى هلاك ابنه المنتسب لدى الحشد العشائري المرتد وتعرض المنزل لأضرار مادية كما قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة على طريق الرياض كركوك أمس ما أدى لإصابة ثلاثة عناصر ولله الحمد وفي ديالا بتوفيق من الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لمغاوير الداخلية المرتدة في قرية البحروش شمال غرب العظيم أمز ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية الشام من الخير بفضل الله تعالى تم استهداف صهريج ماء تابع للبيكيكيه المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية درنج مما أدى إلى إصابة عنصرين وإعطاب الآلية كما استهدف جنود الخلافة آلية تقل عناصر من البيكيكيه المرتدين في قرية حوائج مصعه بتفجير عبوة موجهة أمس مما أدى إلى إعطابها وإصابة اثنين من المرتدين ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين عشرة هلكة من الجيش النيجيري المرتد بطولة لجنود الخلافة في برنون مقتل سبعة من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار وهلاك قيادي لإحدى العشائر الموالية للحكومة الباكستانية المرتدة في بيشاور وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادى بلا حمات تعالوا انظروا جيشا يباد